بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أرسنا وسيئات أعمالنا من يهله الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن اصلح الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لباسي اسماء الإشراب كأي شيك كتير لمعرف لا جيشنا لا فرصة توشست هشتم طبيعي كلا بدسمناها وخمسة مبدؤة بالتاء وهي تي هي بالإشباع وت هي بالكسر وتح بالاسكان وتا فين لفظت ريه هنا ولا اسماء اشاره ضم كبتاء دس فيف المذكر ذاني ذاني بالالف رفعا معلومه كاستوى اسماء اشاره حرفا مهمي مبنيه اسماء موصولها الحرفي مبنيه الا مثنانه بيت مثنى لأسماء إشارات بمعربية إعرابا كين. عليكم السلام وأسماء موصولة. عليكم السلام أسماء موصولة عليكم السلام أسماء موصولة إيش تنهاء مثنى معربة ما بقي أسماء موصولة مبنية ولتثنية المذكر ذاني بالألف رفعا قوله تعالى فذانك برهان برهانان وذين أبيني لكاتي رفع ألف إعرابي بن ثنائي في ولكاتي نصب جرا ياء بالياء جرا ونصبا قوله تعالى ربنا ألنا لذين ربنا ألنا لذين وفيه نظر يعني ما أقول ابن هشام خوي بلد ربنا أرنا اللذين وفيه نظر ما يعني معلومة قصي بن هشام نية لكن مثالك كي يكون لها وتمثيل المؤلف بهذه الجملة لاسم الإشارة إلى المثنى المذكر المنصوب سهون سهون لأن أرنا اللذين أو اسم موصول نكشية اسم إشارة لأن الذين اسم موصول وليس اسم وليس اسم إشارة والتمثيل الصحيح بقوله تعالى إن هذاني لساحراني. الله النموني راس تدرس أويا كبلجتش إن هذاني إن أقرب تشيف خلال أو قراءة بخني إن نبتشديد إن هذاني هذاني بابن اسمي إشاري منصوب وعلامة نصبه الياء أم وأرد في قراءة من قرأ بتشديد إنه بلا مثالك أمش صحيح دقيق آخر مثالك أمش دقيقني أو إنك أمش سهو إن هذاني أم قراءة هاتوب بمشيوة هذاني اسمي إني منصوب وعلامه نصبه الفتحة المقدرة على الألف الفتحة المقدر على الألف. وثمان قبائل لقبائل عرب. كي كدوة مثنائي في الرفع وفي النصب وفي الجر. كي كالتقدير كدولة الألف. تناهت ابن عقيل. خوان كتيب شرح ابن عقيل وشرح شارحي ألفية. على أم ما ذهب ما ذبيك راجحة. ما ذبي راجحة وياك كي كين حركات مثنى مقدرها. فلان سكير خويش مرجوها ابن عقيل. مذهبي شائعة ويكا مثنا وصحيحش إن شاء الله شنك في, في الصورة في الظاهر مثناتش يا في النصب والجر أصلي الظاهرة المهم أم قراءة إن هذاني لساحراني على مين نصب غيتي فتحة مقدرة ويمثالك لبرأ ولشينك هات وباس نصب جرك ربنا أرنا اللذين ابو شتيكي بينايا مثاليكي بينايا مش محققش كعلى مين نصب جري يا أبن إن هذان للساحرة نبو إلنا بيا في الرفع والنصب والجر تقديل يعني كله أما إيكي قالوشنا ألا تمام بلاغيه واعرابيه وتواو وباصب علامه نصب بوش شينيه اه طبعا عامي خلق اوانيك علمي عربيه نازلنا ورخنا القرآن غدا والله نازلنا واحد اللغه يك شائع معروف للعاد او هي ك يعني علامي رفع نصب جر شيه حركات مقدره لسائل فكوك ذربي مثنى لوانيك شروط مثنى تاو وثانيه ولتثنية المؤنث تاني تنهى الذاني بالتاني بتاء بالالف رفعا كقولك جاءتني هاتان من يعني منقول نقول القران باله اتواني ولي ان هذين قابلت هذين الرجلين ان هذين لا علماني يعني والله ما دام تو اثرت ولتثنية المؤنث الثاني بالالف رفعا كقولك جاءتني هاتان وهاتين بالياء جرضا ونصبا كقوله تعالى احدى ابنتي هاتين هاتين في في النصب والجر بياء ولجمع المذكر والمؤنث يعني كلمية كبو هدوك ببيت بو مؤنتي ببيت وبو مذكري ببيت أولائي تماشي أولائي كيف نقول أخينا توا وللفظة و وقدر ناشي أولائي همزة أولائي تنها أم هم أم وفرقة لنيوان اسم موصول لقل شي لقل اسمي إشارة فرقه همزه واو كأقرب اسم إشارة فتعبر عن الأولاظار الواضح ديار أولا, أولا قصرتي النجمه الدكي ولجمع المذكر والمؤنث أولائي قال تعالى وأولئك هم المفلحون وقال تعالى هؤلاء بناتي هؤلاء بناتي يعني بهم مؤنث كبنات هؤلاء بكر هنا كب بو مؤنث بكادات و هُمُ الْمُفْلِحُونَ هُمْ هم و لا يكه و لا يكه و لا يكه و لا يكه و لا يكه و لا يكه و لا يكه لا يكه و لا يكه و لا او اسم اشاره سواء وكلاده ووكلاده الف لام ب خذا أو الاولى الاولى او اسم موصول يعني او و بس به فرق هاتوه به فرق ثمن دو او لنيوان زي لنيوان ابوي التباس لنيوان اسمي اصول اسمي موصول لقلتي نبيت اشاره .أبي الله بالقصر نك بالمد يعني حمزة كله هذه. وقد أشرت إلى هذه اللغة بما ذكرته بعد من أن اللام لا تلحقه في لغتي من مده وهم أهل الحجاز يعني أوانيك أولاء مدأ كان يعني كانوا أولئه هم أهل الحجاز. أما بنو تميم قصر كان قالن أولاء. حمزة مسال اللام كالكدب اسم اشاره و بعدي في اوثره مثلا ذا اسم اشاره ذاك كا كاف يكا اگر بو دور وكريمي دورك زو دور, دور بين متوسط ايش عند بعض من العلماء ذاك بيت ذاك والله كانت اللام كدبي واللي بيت تلك ذا زائدا كافه ذاك زائدا لام بيت ذلك او لام في لام البعد لا مبعودي ما بسته. لا مبعود. نالك بس شيوه. ألاي. نالي ألاي ألاي لكا. ألاي لكا. بقوله ما اللهي لكا. يعني في لغة في لغتي من قصر لا بيوالكا. اللهي ألا لكا ألا لكا. بس أقدر بقوله ألاي نالي ألاي لكا. ما بستي أوي. وقد أشرت إلى هذه اللغة بما ذكرته بعد من أن اللامة لا تلحقه في لغة من مده وهم أهل الحجاز ثم المشار إليه إما أن يكون قريبا أو بعيد حصرك لدوشتا المشار إليه أويك إشارتي في يدي يان أويك نزيك يان أويك دورا بلان دوریان نزیک، هدیهی که لواحنا دور بیان نزیک، بیه هدیهی لواحنا نسبیه. آوایی که نزیکه زور نزیکه. حیا زور نزیکه. حیا زور نزیک نیه. حیا دوره، زور دوره. بنا عنده سر آوایان دیگه توون تقسیمی دور نزیکش کرده سیبر شو. قریب، متوسط، که هم نزیکه هم دوره. ننزیکی نزیکه، ندوری دوره. بویه توون یعنی بحسب القرب والبعد كديانة تشي القريب والمتوسط والبعيد فرق شي لقب اما تبي ابن هشام وشيا فرق اويكا اجر هيشي في ونبيت قريب اجر كافي في بو متوسطه اجلامي ابو لقل كافه بو بعيد مثلا ذا يعني هذا هذا رجل زيج اما ذاك رجل بو متوسطة ذلك بلا ما كيبيويا بو, كي بو بعده يا بعيده نجم متوسط او مذهبيه مشهوره اس يستي معاصر او مذهب مشهور يعني معمول به يا منزلة دوره منزله يعني منزل. لها يعني ايه ايه دوني هابه دوني هابه دوني منزلة دونها وهي العلماش ايه المفسرون ايه ذلك حد بمعنى هذا ها عليك عني كلا بدسته بلان حقيقة يعني اقر واب هذا بكره هذا اقر فائده نبيه بلان قوي فائده اكتايا يعني اشارتك اكتايا زائدا اثباتي هذا كالاصل الأصل جاء يعني بدهيني شيتا بدعيك كتابك أو يك منزلة وكمه مو كتير كثيرنيا بل ذلك يا هذا يروضنيا شو كألفلامك أفلام استغرقية استغرق خصائص أفراد يعني ذلك الكتاب يعني ذلك كل الكتاب يعني ذلك الكتاب الكامل ترينا الافلام الافلام الاستغراقي فرق شيء استغراقي افراد وخصائص افراد فرق شيء الرجل يعني فياوي فياوا فياوي كتاب كتابي كتاب كتابي تواوا كاو لدو امش او ذلك يا ببعدك بمنزله نق بمعنى هذا يرزقوت والله أعلم ثم المشار إليه إما أن يكون قريبا أو بعيدا فإن كان قريبا جاء باسم الإشارة مجردا من الكافي وجوبا أو كتب وجوب أقربه قريب بكارهاد كافي بيونالكيد ومقرونا بها التنبيه جوازا يعني أتواني هاي تنبيه بيونالكيني أتواني بيونالكيني بيونبه يعني, بي يعني اسم إشارة هذا بتنها اسم بيكو اسم اشاره يعني تواني هاك حرف تنبيه ذاك اسم اشاره ابو الشيء وفقك يا عربي اتواني هاكا هرني يعني قلنا ذا رجل ذا اسم اشاره يعني المهم اسم اشاره ذاك يعني كاك. ومقرون بها التنبيه قال بهاي تنبيه حرف هاكا بها التنبيه نسيتي هو هو هو او هو او هو هو بهاء التنبيه بهاء التنبيه هو هو هو هو اسم هو حرف. هو رسمي او هو يبكين هو هو هو هو هو هو هو لا لا بو لازم نيا تاني بيك اولاها هاذا تكون سامحيا حافه كما عدو مكتن بها ولما تابعوا فصلوا داخلك بيت ها ها ها ها بل هو يمكن ان يكون يعني حكايه اللفظ فهذا هو هذا هذا هو هذا هذا هذا هذا هذا هذا يعني هذا هذا هو هذا ها بها التنبيه جوازا تقول جاءني هذا وجاءني ذا جائزه وليعلم ان هاء التنبيه تلحق اسم الإشارة بما ذكرته من انها إذا لحقته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 أجيب توة... بيقنتوا بيقنتوا هذا يا هذا يعني ألف كتاب ولو لرسم رسم ناقله على بان ها ك هنيه كان ألف كان يعني أبوه اللي أصلا ها ها أو كخوش الله بها التنبيه نك نك بس ها بوشيوه يعني بقى رسم جناقه أو كثا الله هذاك هذاك الله أعلم أو في اللفظ هو المكان الذي يجعل التنبيه او هو مكانه وكانه او مكانه هو مكانه ناوي مكانه هو مكانه هو مكانه هو ناوي هو كما انا, أنا باسم تعامل مكانه هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو مكانه اكتبوا لي اعرابك بين هذا الرجل لين ها حرف التنبيه ها حرف ها حرف تنبيه واضحه أو في الرسم موجوده يكس حرف مستقلة يك حرف مستقل. تنهايه ها حرف التنبيه برم بين عليها إعرابكين. عليها على حرف جر وا ها, ها نالي بلين ها نالي ها او كاتالين ها شي ضمير مبني في محل جر اسم مجرور فضحة وان كان بعيدا وجب اقترانه بالكاف بعيدا وان كان بعيدا لعلماء المتوسطين وان بعيدا إما مجردة من من اللام نحو ذاك أو مقرونة بها. كأ متواصلية متوسطه بعيد هرب بعيد سابكه دبره قريبني أو مقرونة بها نحو ذلك. وتمتنع اللام في ثلاث مسائل أو تمتنع اللام في ثلاث مسائل. لم لم ممنوعة. المثنى تقول ذانك وتانك ذانك وتانك كبمثنى بكرهاتون ولا يقال ذانلك ذانلك وتانلك يعني مثنى لا مكارناه الثانيه الجمع في لغه من مده لجمع شبكارناه لا لاي اهلي حجاز كالال كلاي بني تميم بقصر اخواتوه أو أنباء أولئك خل نوى ولا يجوز أولئلك ومن قصره قال أولشك ما بكرناه بأولئك خل نوى ومن قصره قال أولالك أولالك ثم أولا شاء رسم بيش يعني اللام كبير خد السريع كاف كبير خد السرد بأولاب رسم أمش يعني فني كإملائية أجد ألف كوتا كوتائية وبتيروس مكيد بياء ولا على سوتيا رقم كوتا الناوكا لموا بتيروس مكيد بكوتا وسطها بألف أبينيسة ولا بألف رسم كده وليك هل أو ولاك أجد جايكيت وبياء رسم كده الثالثة إذا تقدمت عليها ها التنبيه تقول هذاك هذاك ولا يجوز هذالك يعني لام في لك كغرها يعني هناك من دعيت من اصل اويك بلا شيء اذا تقدمت عليها هاء التنبيه يعني نحكي يعني نسمي الحرف حرفك كشيء في الرسم اي سال شيء هذا كان في الرسم يكها نسميه نقول هاء او نقول ها أ. نقول هاء بله ها او ايبل اذا تقدمت عليها هاء التنبيه يعني اوقعت هاء من ناو ناو بإسم يكو باسمك طلم امشي ام يحكي اللفظة دفرك شنو درج ها هذا ها بويه هاكه هنا عدقه اكمل اوه كالباب الفاظه ايما هنا معروف الالفاظه ابي بيوث هالشي تقدمت عليها هاو التنبيه اوه لا الفاظ بس امتشوك الحيكاي ملفوضة او اوه كتشي تلفظ كده اوه انا داينا نتعاملها لك اجنا اخوي حقيقه امنا ببليل ها یلواسه گوییم تو تقریبی واید داست. یعنی مشتریانم میگن معنایی مادیش یه توکوشن لحورانیه معنایی نه. حالی مشتری ما تو متقیم هیچ کویی نیست. مالی مثلاً زنامی شایی بلندشام نزدیکتر از شامان است. اول این زیک تربی نیمیم و دو تربی نیمیم. یعنی اون اخي هذا شيء بكار بني درسته من جالي مقدميك هذا شيء بكار بني درسته انجام مسالكا الرياجية وفاصل لبين يعني يعني تبلي تحديد ناقرة باشتيك وكل للكل بيت بون منا يعني ليك هتا صد متر عند سي يعني نزيكة. مثلا صدوة هتا بين صد متوسطة لبين صدوة بدی چیپ که قیاس که چایی همو انسانه کن لبودی چنی که تو اونی خوشتی آب که لبودی چنی که شد بنزیک بینن لبودی چنی که شد بمتوسط بینن لبودی چنی که خلق بدونه بینن بله منم منم مشقیه منم مشقیه لواجت چایی چایی کم ول خرطیل گل کم ولی که یعنی یعنی عرب بگری تو بچی اگر بو عرف قريته او مثبره قوه زيته الفياء كانت فعلا هنيك ده هني هي نزيكه لبروي يزور نزيكه ايت الغيل نزيق ناوناندري لبروي دوريش لذهني خلقا او هيك انسان بنارحت بي, بي, بي, بي قريبنا بني فلام هني, هني بم يعني دليل واقعيك هموكسيك ازمانها يبدأ بنيني نزيك ودور اوه وصد الشتافيش اوه بلان اقل بين تقسيمه عقليب تقسيم عقليب كين بين تقسيم عقليب يعني المشار اليه اما قريب واما غيره كي درجت؟ 40 يعني بناء ان مقدمات تقسيمك ان هاتون بناءً على تقسم عقلي وتدابيره، تقسم عقلي أوياء المشار إليه إما قريب وإما غيره. يعني ماذا يكون؟ بعيد. بعيد. بويا دوش الدرهاتون. بلام أويك يعني خشتر أو شكتر أويك كمتوسطش بين نموذج وكو. وأنا جا يعني تو أقدر كافي بي ونبي قريب بي وكافي بي متوسط بي ولا مو كاف لري دولة من تبني زمانه أما باشتل أما ثم الموصول يكي كيتل معارف بيتلا اسمي موصول ثم الموصول وهو الذي والتي والذاني والذاني بالالف رفعا وبالياء جر ونصبا ولجمع المذكري أو سالم الشطبي في سلا او أو شويني إيرانية ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا يعني في الرفع والنصب والجر والمف... والجمع في الرفع والنصب والجر وفي المذكر وفي المؤنث الذين بالياء مطلقا والاولى تمشاك والاولى هل اولىك يعني همز لام الف على الصوره لكن الف لام هي بيويا وواقشني بما ازانيت اسم موصوله والاولى ولجمع المؤنث الائ الائ والالاي واللاتي اشتواني بلي الائ بكسره واللات بكسر أو شاتو، وبمعنى الجميع من وما وأي وألف وصف صريح لغير تفضيل. قابو ليرو دركوا كأ أسماء موصولة همانا خاصة همانا مشتركة اسم موصول هي خاصة اسم موصول مشترك خاص خاصة الذي سبته شبه مفردش مذكرا، بومفردش مذكرة التي بومفردش مؤنث من بو مفردي مذكره مفردي مؤنثه مثناه جمعه بو همشتك. بو هنديك الفاظ هيا كشش لفظا لاسماء موصوله بينات الالفاظ المشترك اسماء الموصول المشترك بو هموية بيه هنديك الفاظ مان هي كهشتن بو تشين خاصا الذي بو مفردي مذكر اما التي بو مفرد مؤنث بوشي ممسي اويا وما واي و اي و الف وصف صريح في وصف يعني اجد الف لام تشوتسر اسم مفعول يا اسم فاعل لغير تفضيل يعني اسم تفضيل نبي او وصفه كالضارب والمضروب كالضارب والمضروب او سئل في الف الالف لام تشوتسر الضارب يعني المضروب الف لام يعني بمعنى الذي والمضروب يعني سأل الذي يضرب الضارب يعني الذي يضرب او معناه كده والمضروب الذي يضرب او الف لامان موصول وذو في لغتي طي ذوي شك الأسماء موصولة لا بليك لقبائي عرب وذا بعد ما او من الاستفهاميتين ان ذا يش هيك او ذاك اسم اشاره من ذاك من هي ابي اعظم اسم موصول. شرط كشي اويا كبعد ما او من الاستفهاميتين قول من ماذا ماذا يا منذا من ذا الذي من ذا الذي يشفع اسمي, اسمي موصول واذا وعفوا وذا بعد ما او من الاستفهاميتين واصله ال وصلة ال الوصف وصلة غيرها جاء اسم موصول صليها اسم موصول صليها وصلة ال الوصف صلي ال الافلام كاسم موصولها صلكي وصفكي يعني بلنا ضارب وصفكيتي صلكيتي مضروب وصفكيتي مضروب صلكيتي بلان غير لباقي اسماء موصول وصلة غيرها إما جملة خبرية ذات ضمير طبق الموصول يسمى عائدا يعني صلي موصوليان جمليك جمليك خبري جمليك خبري أو جملك ضميرك ها مطابق بيت بشيب اسم بإسم موصول مثلا الذي ضربته سيك أوهاء الذي هو اسم موصول كي ضربته جملة كي خبرية صلية موصول كي لا من الإعراب بس هاتو معنى الذي تواوك شو الذي مبهمة جاء الذي اسمه كي مبهمة صلية موصول dead اسم موصول البوتاق ها جالن لبيت أنا ونموني كي بس ما حبلك من حبلك لوسى الديوار كبينها تايرة كيف تدشى موصول موصول او بارشاي كليله تايره اجنيفيت الصله صله او تواوكريك اسم موصول تواقا بوسي بيو صله بوتمانديت بس معناتها واكا علي جاء الذي الذي فعلك بلام لبريه مبهمه معانيتي هذا المياه ضربته جمله كيت بس الذي كتب تواقا تو حقي لا أركاني كلام نية، أركان كلام نية فعل فاعلين، باب خوي جملة كا، خوي شيء هي من حيث المفردات، بس موقعي لناو جملة كشيا، بس هاتوا لتتميم المعنى، بوي اللي برأو الناو أنريت صليم موصول، يعني بحر شيء كا قطعية توقدني ديت بو معناي اسم موصول، لناو صليم موصولة أبيز زميلك هبت بقرته وشي بوا اسم موصول أو ضمير أقرته وصلين موصول نائب عائدة كابوا اسم موصول ما هي صليم موصولش ما هي عائدةش ما هي عائدة كأبيل ناصلي موصول له بقرته وشي بقرته و بوا اسم موصول بويا عليه إما جملة خبرية ذات ضمير طبق يعني مطابق للموصول يسمى عائدا وقد يحذف جاري وش محذوفه ظلام هي في التقدير مثلا او, أو, أو ضمير وقد يحذف نحو ايهم اشد ما بس ايهم هو اشد ايهم هو اشد يعني لا اللي... ايهم اشده ايهم نؤكدها الخبر كامينه ابيض جمليك اسميه بالمبتداء وخبر من فعل وفاعل اوقات اجبل ايهم اشده يعني ايهم هو اشده هل مبتدا جمعه يعني اوقات اشده هي كلمه من مضاف ومضاف اليه لكن يحتاج الى خبر او يحتاج الى مبتدا المهم يعني ابي جمله بيت جملة صليمة وصحيح بخير ركنية خويها يعني هي نخويها بقولين مفرداتي خويها أبين من متداين وخبر أو فعل فعل أبين جملة بي. وقد يحذف نحو أيهم أشد وما عملت أيديهم يعني وما عملته وما عملته أيديهم فقضي ما أنت قاض يعني فقضي ما أنت قاضيه يعني أبين ما فقضي الذي انت قاضيه بهاء بيت بغرته و اسم وصولك كما ويشرب مما تشربون يعني ويشرب مما تشربونه ويشرب مما يعني من الذي تشربونه بهاء مما, تشربون مما تشربون منه اه مما تشربون منه احسنت او ظرف او جار ومجرور تاماني متعلقاني باستقر محذوفا ابي يا جمله يا ظرفي يعني ما بس يا شبه جمله يا جمله يا شبه جمله شبه جمله شبه جمله يا ظرفه يا جار ومجرور او جار ومجرور باش يعني شبه جمله بيت. او شرطي شرطي جار ومجروش ابيت شبه تاماني أبيت تام بن تام هي ولا شرحك كبار وجر متعلق بن يعني, يعني حرف زا جر زائد وكل شرح كين شراب الباب الرابع من أنواع المعارف الأسماء الموصولة وهي المفتقرة الى صلة وعائد. شو باب بواب معارف الاسماء الموصولة كوثما اسماء الموصولة بوش موصولة يعني موصول موصول تمام معناه الى ما بعده لبرونا من الموصول. خي خوي معناه لناداته. جاء الذي موصول تمام معناه الى ما بعده يعني مفتقرة يعني محتاج جدوى خويتي أبي شتيك بيت صليك بيت معناه التوالكات يعني في بطلية... معناه ثانيا بويه هلا لحفة الثانية بنابنا الاسم المبهم لا يوجد اسم إشارش إذا اسم إشارش هذا يقبل أن ذا قرينه قريني نبويه قرينا نبوايك أما شتيك نزيك أم دلالة حسينا بوايك أما نزيك ذا معنات يا نبوا بوايا, بوايا موصول مبهما بقرائن يابا, يابا موصول أتواني أو اسمه كي وهي إلى صلة وعائد كابوتشي موصول هم صلي او جمليه يان او شبه جمليه كديت معناي اسم موصول تواقع اي عائد, عائد او ضميريه كذلك او شبه جمله يان شبه جملة صلاة مع اقرته باسم موصول وهي اسماء موصول الموصولة على ضربين دون نوعا خاصة ومشتركة خاصة من هي مشتركة من هي فالخاصة الذي للمذكر والتي للمؤنث واللذان لتثنيه المذكر واللتان لتثنية المؤنث ويستعملان بالالف رفعا وبالياء جرا ونصبا يعني اسم موصولش مثناكي معربة معربه اعرابي في ادري ما باقي اسماء موصوله هل هويتشيا مبنيه لجمع المذكر وكذلك الذين. تمام شايف الذين كان بيقرأ نوب زن. شن ألف. شان شن لام كلاه. خوي أصل كلمة كذي هي ألف لام كلاه. ألف لام كي الذين لابد. كذي منتهو. الذين. و. بيعني بوش رسم نكرة بقي. الذين يعني لام كان. فك بيوكل الذين. الذين. أها يعني اقل او هالرسمي تيناجين تيناقين الذين والذين كامين كامترا كام كام كام ويأما اشتكي املائية لبر منع التباس لقل الذين وكذلك الذين وهو بالياء في احواله كلها يعني في الرفع والنصب والجر وهو ذيل وعقيل يقولون الذين حذين وعقيل دو قبيل يعني, لحاشك يعني دو قبيلا قبيل لا حاشك هاتوه يعني ذو قبيل بلا مش المهم لما تنكل شرحك عليه وهو ذيل وعقيل وواو يعني عطف والاصل في العطف, ال... العطف المغاير اصل العطف او ايه او زيد وعمر زيد وعمر دو حقيقي جاوز او الشبه مرجئية والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات يعني عطفت الاعمال الصالحات على الايمان يعني الع, الع... ليست من الإيمان والله ما زالا هو عط في كيا جزء على الكل هي في كيا الخاص على الشيء على العام وأو بحث البدودية وهو ذيل وعقيل وهو ذيل وعقل لح شكل عبارة غيره يعني غير ابن هشام وهو ذيل أو عقل يعني بدل, ال... بدل الواو وهي كذلك في مخطوطتنا عبد يعني عبد الجليل محققية وهي عبارة تدل على أن الذين لغتهم ذلك احدى القبيلتين نجي كان ولكن العلماء اختلفوا في صاحبة هذه اللغة منهما كاملا عقيلا يانه ذيل والشاهد المحفوظ لهذه اللغة قائله رجل من بني عقيل وستعرفه قريبا جدا كابو ابو اسام الصحويه ك نقيكه او وهو ذيل وهذيل او عقيل عقيل يقولون الذين رفعا والذين جرا ونصبا جرا ونصبا يعني الذين بو رفع كذا قال هنا والله الذين بو جر ونصبوا واللائي بها واللاتي باء لجمع المؤنث ولك يعني يجوز فيهما إثبات يعني ويجوز إثبات الياء وتركها اللائي اللائي بكسر واللاتي واللاتي بكسر أو لغن جناش شيء مستقل جناة كان هشت والمشتركة من وما وأي وأل وذ وذا شاش شاش اسمي موصول معنى مشترك فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع المذكري من ذلك كله والمؤنث يعني بوهر هموبك هادر تقول في من مثلا نمني من هنا وتوع من جاءك بو مفرده مذكر ومن جاءتك بو مفرده مؤنث. ومن جاءاك بو مثنايكي مذكر ومن جاءتاك بو مثنايكي مؤنث ومن جاءوك بو جمعي مذكر او من جئنك بو جمعي مؤنث وهلوها وتقول فيما لمن قال اشتريت حمارا او اتانا اشتريت حمارا او اتانا او حمارين او اتانين او حمرا او اتنا ما بس بوجه حمار اتاني هنا بوجه مذكر مؤنثي هنا ها جون شنو ادتچ انتي؟ سارة غير شوام دخل خوري الله يمچ جون جون وقتكم غير اكو فخي لك امجاني يركو بي مسان شحمارة اا بدون سرق على الجانب الحمار اشبيني اوك ما استن بيدك بارك الله فيك جابك زين شي اوك لبر واسمك شنو يا؟ جنس لقلنا شرايا فرق انشي بازم لشکری لکتب کان ظر اشمار سینوس اسم جنس نشیران ل لشیوعا هدو شیان شیوعی آن تا هدو کن شیوعی آن تا معمولاً فراون ظر نشیرا اسم جنس آوا تو آلي حمار لري آوي ك كلمه اي كه نشير يا به نشيراي بي الفلامشيد الإفلامة كذلك إنه لو رؤى أتواني بنكير حسابك قال ما اسم جنس شي, شي يعني حمار اسم جنس يعني كابو الإفلامة خصوص سريتها عامل لقلت شيء لقلها كدوان نكيره معرفة لإذا علي اشتريت حمارا نابع إدعاء اسم جنس بك بو لا يتصور شراء الكل كثير جاءت وعند حد شيء على الدنيا هي بكرة أقدر إمكانش بيت إمكانش بيلروي لرويه هنا مستح يعني استح استحالي عقلي ويا جوازي عقلي و أقوله ضلام كسرنا هاتوش تعبكات في الواقع ويا اشتريت حمارا يعني يكدان أو أتانا أو أتانا مش مؤنث وأنث أتانا الحمار يعني ما يتوافق معناه أتانا أتانا ما بس بسياري لسياري إنكي حمار اسم جنسة طالما أملي ركا أهلا تركيب كلا أبيتها شي نكرة يقدانا أو أتانا إذا أقرد عربي بيا كردي بيت سور بيت سفي بيت راش بيت دوري بيت سوق بيت أو كاتا حمارا أو أتانا أو حماريني أو أتانيني أما نبغو مثلنا أو حمرا حمر حمر نك حمرا سور حمر او اتنا بجمع بونمنا كسي يا اوام كريه يا مؤنث مذكر المهم تا اخي اعجبني ما اشتريته اعجبني الذي اشتريته تماشي ما اسم موصوله اعجبني ما اعجبني اعجب فعل نونا قوي يا ضميرك مبني في محل نص مفعول به ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل بس بيويسد بوها شيء اعجبني ما اما اسم مبهمة بويا موصول معناه بما بعده لي ما اشتريته يعني الذي اشتريته اشتريته اعرابكي شده اي فعل فاعل مفعول به تماشاك عائدك تياك الضميدك هي أقرأتو بوشي بوماك ماشتريته اجر بو حمارك بيت مفرد بيت مذكر بيت ما بكاليني تماشاك بو حمارك مفرد بيت مو أنتج به رواية ماشتريتها ماشتريتهما قدوان بن مشتريتهم قال انا اشتريتهم چونك ضميرهم بو شيء بكرديه يعني بو بو جماعي حمار بكار ناس مشتريتهم بل كل لو كانت لربي عقلي حمار عليشي مشتريتها هاروكم مفردكه هاي بكاريني يعني شيء اگر حمار حماري كربي مؤنث بيت علي مشتريتها اذا شيء كريبيلي اعجبني ما اشتريتها ونجلي ما اشتريتهن فنوهم بعقلان وما اشتريتهن, وما اشتريتهن, وما اشتريتهن مصر مصر أو أو ما او كانت دينا سرأوي اصل لما تشيء او اصل لمن تشيء يعني ان يجب المنبوح عقل ومن تشيء اه اصل اينا لشوين يقبكار هاتونا لشوين يقبكار بس أصل لمن بو عقلايا أصل لما بو غير عقلايا لشوين يكيش بكار هاتونا ولا ان كانت شوين كانت الباسبانكة والله اعلم وكذلك تفعل في البواقي امام مانو مابو وإنما تكون الموصولة بشرط أل أريد اسمي موصول ال لها مش هناك حلفة لها مش هناك حلفة و سنجاري قوة باسكوة جبارية كانوا أل أريد السيبر شغل أقل تقسيميكي كليبو كان أريد السيبر شغل أل من هي معرفية أل من هي موصولية المن هي الزائدة يعني بس شوية كيقولش بيت السبشر ألي معرفة ألي موصولة ألي زائدة بابين سر معرفة اللي بروي استخوي بعثك على مولاه بعثين لكن أما بين سر ألي موصولة كاستباعثي أكاد أويا كأبيتها عشان السر اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبها أو ألانة عشان السر أو او اسم سبون من الضارب جاء الضارب يعني جاء يعني اصل اويا معناك جاء الذي يضرب جاء الضارب جاء الذي يضرب يعني حقب جاء فعل واعراب ما كذا جاء فعل ماضي مبني على الفتح الضارب لبرو بالو الف لام اسمي اسم موصوله اسمش موقعه الاعراب ماوتهي الفاعل مرفعل مرفوع علامه رفعه اشته ما مبوته ضارب سليشيا سليعلكي فلام عارف امينه وتو بو نيوتو بونيوتو نيوتو اللي بداوا لام في, في الصوره شاده سر كلمه كا نهتونه جايكنوا اعرابكن بويا بايكوا ال كوص لكيشي يموت من همو اسم موصوله شي هي سلي هي صلي الشيء صفهه ضارب وقوانينه كذي بيت جملة بيقول لما وصلة ال الوصف بلام غير ال وصلة غيرها إما جملة خبرية أو ظرف أو, أو جار ومجرور كابو استا جاء الذي يضرب يا جاء جاء الضارب أو كاتب يك الضارب فاعل مرفوع على مترفعه أضم او كاتب في شيش بباس كدني او اني بلين ضارب صلية ولا محل لها من العراض شنك محل كمان دابي شي بضارب بيك وانا قلت وانا قلت لك وانما تكون الموصولة بشرط ان تكون داخلة على وصف صريح على وصف صريح وصف يعني صريح في الوصفية وصف الشيء ما دل على شيئين الذات والمعنى سيضارب ضارب دل على ضرب معنى ضرب وهو الحدث او معنى يا كلا ناوك ضارب ودل على فاعل قائم بهذا المعنى او بهذا الحدث شيء الضرب بون الضرب شال ليدان يك. يك. ليدان وتوارد. بس ضارف معناه ضرب شتاء معناه فاعل ضربك الشيطان اسم فاعل واسم مفعول يدل على شيئين المعنى والذات بو المسألة المضروف معناه ضربك هيا ليدانك هيا واليدراويش كسيكي كسيك يدر رايش, رايش هيا هي. صفاء بيدو اشتتابه عليه بشرط أن تكون داخلة على وصف صريح لغير تفضيل، لغير تفضيل. لم شو اسمي تفضيل جاء كاتوا. لم شو اسمي تفضيل جاء كاتوا. اسم تفضيل كاتي الفلاما كشتر سري الفلاما ك اسم موصول نية. اسم موصول نية الفلاما كي معرفية. من فيشتر جركمو تقسيماتي هين بكين نبي نمشي ديالها. لكانت يعني المناكمة هنا لا بيرمشوا أو بوت من ألف لام بتسير بالشوا بشهي أتمنى اسمي موصولة بشهي معرفية بشهي ما لبيرتو زائدة أو ألف لام أسنسر الذي التي الذين زائدا إذا ألف لام يسر الذي أصل كلمةك خوشياء الذي الذي ألف لامك الزائدة بلام زايديه في اللازمه يعني لا تنفك عن الكلمة شون زائدي. بلام الكلمه بلون ا لف لا اه يعني بزائدية يعني لا, لي... لا للتعريف لا للتعريف ولا لشيء لي... لي... لي... لي... للموصوليه يعني هيش معناه معناه معناه معناه معناه معنايك معناه معناه معناه ينبخي اسمك موصول بيت. توروا فيو تلاشى. نمعرفية نموصولة. الذي. يا ال ال ال العباس يا الفضل. الرحمن. أما الفلامانة الرحيم. أما نشين زائدا. بلام هي زائدية غير لازمية. يعني أكيد هو. الخليل كانت كاتيوت الخليل ما بسخانكتي بعينه. تماشا أم ألف يا الفضل العباس أمعنا زائدا غير لازمان يفيد التفخيم يعني يفيد التعظيم نقول أخوة تعالى جل جلاله همو زائدي همو زائدي يعني غير الله نبات همو زائدي زائدي غير غير لازم يعني فكر كده أقل فكر كده هرمعناك علما سررحمي الله سبحانه وتعالى هرعلمه الرحمن هر هرعلمه كابو يستكد علي معرفة علي موصولة زائدة, زائدة ما كده الذي والتي اوانا. كلها مش هذه الكلمة كان وزائدي غير لازمش من باسكت كده. أقرب بكرة لي كيتوا. بون الخليل عباس نعوى علامة. العباس. و. ولغير تفضيل وهو ثلاثة. اسم ف اسم الفاعل كالضارب واسم المفعول. اسم المفعول كالمضروب، الصفة المشبهة، الصفة المشبهة كالحسن، الصفه المشبهه يعني اسمك يا عم، اسمك مشتقى اشتقاقه كتير لفعلي لازم هو يعني دوام واستمرارك، في فرقه اسمي فاعل، بقول ضارب يعني يعني يا عم حدثك لنا ذاتك ولكن يجب ان على هذا يدل على ان كبرائك هي الشيء لدان ان يكون هذا الشيء يجب ان يكون هذا الشيء يجب ان يكون هذا الشيء يجب ان يكون هذا الشيء يجب ان جاء هذا جاء الحسن وجهه يعني دمت شاو جوانا كهار حسن وجهه جاء من هو جميل وجهه جميل سيك جميل حسن طاهر فق. يعني معناك لناو ذاتك بوشي بو بويا بو بو علماء زماني عربي هاتون كدوا صفاي مشبهين جاء جاك تولي اسمي فاعل بو لبروا معناك لنا ذاتك اجر ما يعل الاستمرار صفه مشبهه اجر نما يعل اسم فعل بو تش ناينا الصفه بو تش ناينا يعني لبروي للزورش تلا اسم فاعله الشيء المشبهه باسم الفاعل الصفه بناء الصفه لبروا وصف معناها كنا ذاتك يا على الدوام والاستمرار يعني توا غالباً طبعاً عنده جالجية لي الروح ولش للصرف بس ما كدو يعني عنده جد تفهيل بس أوه, بس نجي. يعني نجي أوه ما بس من غالباً بيت ما من يعني طارق بيت جميل شدم استمرت طويل طويله وانيه وانيه حد الخلوغ منك فيها ثقته وانا جميعنا صورينا منه و غالبا أصل وته جي الشيء اللي في لو عملاني ادريت با با باسمي فاعل بس في مشبهش تبون فاعل مرفوع يرفع كاس في مشبهش مرفوع يرفع كذا درس كانت الصرفه ام بدر الجباس ما بتقدر كالحسن الحسني صفي مشبهة. فإن دخلت على اسم جامد فإن دخلت ألف لام على اسم جامد كالرجل سال رجل لرؤي إشراق جموده اسميك جامدة يعني الرجل درنك نكلاه ولا مصدر يك وكمشون ضارب للضرد الكلاه بو الجامد أو على فإن دخلت على اسم جامد كالرجل أو على وصف يشبه الأسماء الجامدة يا أبشر وصفك إيش بأنه اسم فاعلك لا لا شيء إيش لا اسم جامدش بونونا كالصاحب كالصاحب سخاون كلمة صاحب او إن دب كارحاتوا لبرهم ملقداري شيء للواقع زور زورها. الصاحب معناه الذي يصحب ديت للغة يعني يعني المصاحب لندسمانه صاحب بمعنىه مصاحب جديد صاحب بمع معناه المالك جديد إيش أجد بمعناه مصاحب نبين هو الذي يصحب أجد منا إبراء الصاحب الإفلامك الإفلام الموصولة شو تسد شيء شو تسد اسم فاعله بلى أجد بمعناه خاون ببين الصاحب اغترت الالف لام كي تعريفة الف لام تعريف خاونيك خاون خاونيك خاون الصع الف لام كي الف لام تعريفها بيتها حرف بويا الا اگر الف لام تشو سر جامد بويا اما استثناءه بويا اما باسكه الف لام شدسد اسم كي جامد يمشي تسرو وصفكش بلا موصفه وكو جامد واضح لرو استعماله و... يعني او دبا كرهات بيت معناه اسم فاعل معناه السفيله دزدابه وبيت علم بوشتي او على وصف التفضيل يعني وصف ببلانشي بي بيت اسم تفضيل بكيكه لمشتقات وكو اسم فاعل واسم فعول وصف مشبه او كتا الف لام سر اسم التفضيل الاشياء او كتا الف تعريفة تعريفة تعريفا النكشي اسم موصول الافضل الأفضل أفضل لقل الأفضلة يعني او تعريفها فهي حرف تعريف كابو أقب كتسر اسمي جامد كتسر وصفيك وكو اسمي جامد يلي هاتبة يام كتسر اسمي تفضيل أو كاتا حرفا اسمي موصول لبروم مشتقني لمصدرك وانما تكون ذو موصولة في لغة طيء خاصة وإنما تكون ذو موصولة في لغة طيء كقبيليكن خاصة نكل اللغات غيريخوان تقول جاءني ذو قام وسمع من كلام بعضهم لا وذو في السماء عرشه لا تنهى .بوي عليه وإنما تكون ذو موصولة في لغة طيب. لا غير أمان ذو اسم موصول نية. أسماء كياء، خمسة، جاءني ذو قام. فبس تان كياء جاءني الذي جاءني الذي قام. كاتي عرابي شكي ذو فعل. يعني أريد اسم موصول مبني على السكون في محل رفع. فاعل جاء فعل الماضي مبني على الفتح ونكره يا من متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به ذو اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل كبوبا اسم موصول صليفي يسه صليفي يسه سلكي قام قام فعل ماضي مبني على الفتح فاعل كي هويا است جملي قام هو كان أصل فاعلي قام في التقدير جملي كن لا محل لها من العرب بو سليم موصول اي عائد لنا وقامه هو هو هو جاء الذي قام هو خوي هو هو هو من هو هو هو هو هو من كلام في السماء هو هو لا هو هو لا هو في السماء هو ديار الذي وقال شاعرهم شاعرهم فان الماء ماء ابي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويته فان الماء الذي حفرت, <تصفيق> حفرت وذو طويل <تصفيق> <تصفيق> تماشي حاشيك ابكان الله انه لا حق لكم في ورود هذا الماء لذلك الشيء كان يقول او هي او دان هيا أو هيا انه لا حق لكم في ورود هذا الماء يعني بوتا نيب ينسر ام اوي مثلا خوتا نيان حيوانه كانت ين اوي لببن لانه ماء كان يريده ابي وجدي من قبل ماء فكاتي خوي باوكو بافيد من يا باوكو من هاتونه السري، وكان خاصا بهما لا يريده غيرهما يعني هذا هو ان وهذه البئر أنا الذي حفرتها هو بداية الذي أنا الذي حفرتها من الذي يحفر هو ان الذي يحفر هو الذي بنيت هو من الذي يحفر هو ان الذي الناس بورودها، بيت السر فان الماء ماء ابي وجدي هي خوشي بيت فان تنينها خوشه انسان راجل وانا نيت فان الماء ماء ابي وتابلتج لاو اه فان اه طبعا فان الماء ماء ابي وجدي وبئر ذو حفرت وذو طويت يعني وبئر الذي حفرته وذو طويت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وانما تكون ذا موصولة بشرط ان يتقدمها ما الاستفهاميه نحو ماذا انزل ربكم او من الاستفهاميه نحو قول الشاعر وانما تكون ذا موصولة ذايش يك كن موصولة شرط شئويه ما الاستفهاميه ما الاستفهاميه أو كاتا ابيت اسم ليرا اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ ما ماذا ذاك ابيت اسم موصول مبني في محل رفع خبر ماذا برمنا ماذا قال هذا الرجل قال هذا الرجل جملتك الصلة الموصول لا محلها من العرب كما جملة اصلك يا ماذا من مبتدئ وخبر وإنما تكون ذا موصولة بشرط أن يتقدمها ماء الاستفامية بما الاستفامية بروا نحو ماذا أنزل ربكم ماذا اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدئ ذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر للمبتدا. أنزل ربكم أنزل فعل ربكم فاعل وهو مضاف الكاف مضاف اليه والميم علامه الجم انجا انزل ربكم جمله لا محل لها من العراب صله الموصول امشط حكيتي بين ما ينمن برات ماذا أنزل ربكم أنزل ربكم من فعل وفاعل أنزله ربكم الله أعلم نعم ها نعم هاد هاد هو ما هذا ما... أنزله ربكم هاد هو يشونك ما, ك... ما ك... آه... عفوا ذاك ذاك هو المنزل ذاك منزلة ماذا يعني السؤال عن المنزل ما دام عن المنزل لي تل ماذا يعني ماذا أنزله ربكم او من الاستفهامي يتمنح قول الشاعر وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا لها وقصيدة يعني رب قصيدة او قصيدة سبتشي مجرورة بربه او ووفي ثواو ربة وكوايا رب قصيدة غريبة نعت صفي قصيدة يعني وقصيدة غريبة تأتي الملوكة قد قلتها يعني ربا قصيدة تأتي الملوكة قد قلتها ليقال من ذا قالها من ذا من اسم استفهام ذا بمعنى الذي بمعنى الذي اسم موصول خبر قالها قال فعل ماضي مبني هاك مفعل به فبسي شيبو قصيديه من قال هذه القصيدة وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها هندجر دو اسم موصول من ذا الذي اقر واحد من ذا الذي او كاتم من ذا كبيك اكين اشي اكين اسم استفهام بيكوى اكين اسم استفهام الذي كيبه اولا بن عقيل باس ماكد من ذا الذي او كاتم من ذا اسم استفهام بمركبي اسم استفهام ملغاة احسنت ملغاته اسم موصول نيا هيج اعتبارك بخوري ذقه دننه بس الذي ابي تشي خبر شكو يفهم من الموضوع بعد بعد مثل ما بيان هذا اللي قال قداس الصيام قداسن تكون هذه التي واشنت التي التي انا القياس هو بيت اعت عليه بس اظل ما قياس بيت او قياس او يعني همشية كما أبيتها حتما ما الذي أنزل ربك ومن, ومن الذي قالها فإن لم يدخل عليها شيء من ذلك فهي اسم إشارة أو شطنب ما استفهاميه يا من نبون فإن لم يدخل عليها شيء من ذلك فهي اسم إشارة ولا يجوز أن تكون موصولة اسم موصول خلافا للكوفيين واستدل بقوله قول الشاعر عدس ما لعباد عليك امارة امنتي وهذا تحملين طليق اما قصر لقل حيوانك اخويا كانت فرسي شيهايا لجيريتي يعني عدس عدس ناويك بو زجر بو ليخورين برو بوسع هنا يان ناويكيا ناويك ناوي حيوانكيتي عدس عدس نثميليره نثميه مالي عباد عليك اماره علي عباد يتر حج صلاته بس تنما اما تصوير كنشينه كو لا عباد بونه كلاجد صلاتي او بونه بالم قدرشون بونه من اغل شهر واني قدرتي د صلاتي بس تن سرتنميت مالي عباد عليك اماره أي تر أمر فرماني بس هر ثنما أمينت تواو كوتي تأمانو درشويت لدى صلاة أو وهذا, تحمي وهذا تحملين طليق يعني وهذا الذي تحملينه أمينك وهذا تحملين طليق يعني أتيانك في غوتيانا والذي تحملينه طليق أم هذان كِيَّ باسم اسم موصول اسم موصول كُفِيَ كان استلالاً بموك دوا يعني والذي والذي تحملينه طليق يعني خوي ما بست أويكا لسرته بحيوانك الله أويكا لسرته أو طليقه رزقالي بوا تجد صلاتي كسي كان موا بلام ما اسم إشارية قالوا هذا موصول المبتدا وتحملين صلته والعائد محذوف وطليق خبره والتقدير والذي تحملينه طليق وهذا لا دليل فيه لجواز أن يكون ذال الإشارة وهو مبتدا وطليق خبره وتحملين جملة حالية والتقدير هذا طليق في حال كونه محمولا لك زوجة أصحى ودخول ودخول حرف التنبيه عليها يدل على أنها للإشارة لا موصولة فهذه خلاصة القول في تعداد الموصولات خاصها ومشتركها وصلى الله على محمد أبين ليلة باسي أبين ليلة باسي أيوين كذوى أيوك موصولات وبرك ابحاث جرينغيت يا هيا والظاهر انه قصد ان مباحثه لا تليق بهذا المختصر شن كبر خلافه يا هيا للمطولات ابشر اينا اونيه نيزاني تيان ليدي تشوبس امكانيش ليدي تشوبس لكن اول لائقه بولين لبروا مباحثي جرينغيت يا وخلافه يا قوله بره مختصره بس هنا كده والله عليه.